وَماَا يُذْريكَ ل الساعةَ قَيبَ يْعجلُ بهَا الذيينَ لا يُؤمنونَ بِهَا والَّذِ نَ آمَنُوا مشْفقونَ مِنْهَا وَيعلممونَأَ الحَقُّ أَل إِ الذينَ يُمامونَ في الساعاتِلَ فِي بَلالِ بَعيد الله لطيف بعباده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 وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا نَرَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِ الْإِلَاءَ مَرَدٌّ مِّنَ السَّبِيلِ وَتَرَاهمْ يَعْرِضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طرفٍ خَفيّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 الله ما لكم من نلجئ يومئذ وما لكم من نكير